بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة وذا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن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 وَ صَ اللهَّ وَحَدَا وَأَنا لَمَثْنَ السَّم أَفَوجَدنَهَا مُ لِئَت حََسَ شَديدَ وَشهُبَ وَأَن كُن نَقُدُ مِنهَا مَنْ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآلَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا وَصَدًا وَأَنَّا لَنَبْرِي الْشَّرَّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَأ وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا عَرَضًا وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِئِكَ سَحَرُوا وَرَشَدَا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا عدقا لنفتنهم فيه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 إِلَّا بَلَاءٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسَالَتُهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَصْرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي آمَدًا عَلِيمٌ الْغَيْبَ فَلَا يُظْهِرُ إِلَّ مَ لِتَضَّامِ رُفُول فَإِنهُ يَسْلُكُ مِن بَي يَذَيْهِ وَمِنْ خَفه غفَذَاب لعَلَمَ أَمْ قَذَ أَذَ لَ غُور سَلَاتِ غَِّهِم وَأَحقَ بِمَالَ ذَيْهِم فคุณلَ شيء إنا